لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا ل ل ا ل و م ا ل ا ت ل ا لأول ا م ي ه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 س ب ح موسوعه ا باب ل ن ا ر ر ب ن إنك من ا ت د خ ل ا ل ن ا ر فقد أ خ ع ت و م الاسلاميه ينادي ي ل إ موسوعه ا ن أن ا أبنا فاغفر ل ن ا ذ ن و ب ن عنا ا وكفز س ي ئ ل ل ع ا و ت و ف ن ا م الاسلاميه ب ر و و ت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 عمل عامل منكم من ذكر م ن من ك و انثى ب ع ت ك م من بعض فالذين هاجروا واخر و ت م و ا و ق ت ع و النابلسي ك ف ر للعلوم الاسلاميه الذين ك ف ر و ا في ا ل ب ن ا متاع ق ل ي ل ثم م ع و ه ه م ج ن ل و م الاسلاميه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 موسوعه النابلسي للعلوم ه وما أ ن إليكم ا أ ن ز ل إليهم خ ا ش ع ي ن ل ل ه يا أيها الذين آ م ن و ا ص ب ر و ا ع ه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ا ل ا س ل ل ع ك م تفلحون